سلمان يخرج من الرماد ظل الفتى سلمان بين القساوسة يخرج عقله من بيت النار ينظفه من رماد المجوسية فيجد لدى القساوسة إجابات تقنعه مرة لكنها تختلط بشرك يربكه مرة أخرى غير أنه عثر على فرجة نحو السماء شعر أن خلف الارتباك حقيقة لا بد من قطع المسافات للوصول إليها فسأل عن أصل النصرانية قائلاً أين أصل هذا الدين؟ قالوا بالشام فغادر الكنيسة شغوفا بالنبع لا بالجداول يريد ارتشاف الحقيقة صافية نقية يريد شرب الماء من المطر غادر سلمان بعد أن غابت الشمس وغابت الابتسامة عن محيا والده أظلم الليل وعاد الخدم ولم يعد قرة العين لم يجدوه في الطرقات ولا في الضيعة ولا في بيت النار هل أصابه مكروه؟ هل اختطف؟ أم اغتيل؟ أسئلة تطوف بوالد مفجوع يرى ابنه في كل زوايا قلبه وفجأة يبتسم الوالد فقد أشرق البدر ينير ظلمة الحزن أشرق سلمان بهدوء فضمه والده وكأنه يجمع شتاته ويلملم جراحه، عانقه وتحسسه، فسلامته أهم من مزارعه وبنيانه وممتلكاته، لكن سلمان الذي تلتف حوله المشاعر والعيون، ليس الفتى الذي خرج في الصباح سأله والده عما أصابه فلما أجاب أصيب الدهقان بطامة أخرى يرويها سلمان للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن أمره كله فلما جئت قال أي بني أين كنت ألم أكن عهدت إليك ما عهدت قلت يا أبت مررت بأناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس قال أي بني ليس في ذلك الدين خير دينك ودين آبائك خير منه قلت كلا والله إنه لخير من ديننا ظل الوالد يحاول إقناعه أن عبادة النار والرماد أفضل لكن دون جدوى وعندما يئس نهض ليترك ابنه كي يأوي إلى فراشه ويرتاح وبينما كان سلمان يفكر بالشام اقتحم الخدم غرفته وأقبلوا يكتفونه وعيناه زائغتان وقلبه يرتجف. ثم غادروا وغادر والده الذي يخشى فراقه بعد أن تركوا يديه ورجليه للسلاسل والأغلال مرت الأيام مريرة على سلمان لكن شخصا يثق فيه جاءه فهمس به أن يتوجه إلى الكنيسة ويطلب من رجالها أن يبلغوه عن أي قافلة قادمة من الشام ذهب ذلك الشخص وبعد أيام عاد يبشر الفتى الأسير بوصول قافلة شامية